بس لك قلب متيم يا, يا ابو لك يا ابو لك يا ابو لك لا سهار لا بس لك قلب متيم وحدنا عيون لسهر العشا في يسونا لا ترى مملكتي لك يا حبيبي روح لنهايه يا أبو الأكبر يفز لك قلبي المحروف ولي ما يفارق هالتهار كل يوم أسهر الليل وتبارين بحواك نجوم يا قمار يضوي الليالي وبجلال ينوم أسهر لك قلبي المتيم والمحب معدوم Z marriages kvremih ti bolno水men Z treatsške se ukoτοčjeli, ste so radni in kakštvi to je roli nekaj. Pol ladaru lessa hola sha el qalb yesu ladarami والرسامتك هامت بتصويرك الألوان حياريت يا حسن وقبلي حاير الأكوان أتعب لي كل الخيالات في هواك دور بس لك قلبي المتيم والمحب معلوم للسهار والعشب يوفيصون لف مرامي ولف ذلك <تصفيق> يا <تصفيق> زين <سيح> والوحيد لا لا لا لا تيرا تيرا تيرا illa shamtak min doro waq al faroud al khan eta tamar kel hurufak bil sar wal ha kunt adar min daftar ashwaq fi Zdaj ja, hodi,